كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما في الجين كتاب مرقوم ويل يومئذ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 ক্যুয়বু চল্ল ই হুম বিহিম ই মহুবু তুম ই হুম লহী তুম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 فِي وَجُوهِهِمْ نَظْرَةٌ نَعِيمٍ يَسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ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 أَلَمْ يُفَكِّهُنَّ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الضَّالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ الذين آمنوا من الكفار يضحكون